فختِلَ في فيِي الليلِ وَنَّهَارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السماواتِ وَأَبض آي لياتِ لِقَوْمَاتَّقُون إِ الذيينَ لا يَْجونَ لِقَ طوب بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون